بحر الدنيا كم غيب عزيز وكم عدو انجاب غريب الدنيا كيف صارت امل وصبح سفر وغياب بحر الدنيا كم غيب عزيز وكم عدو انجاب غريب الدنيا كيف صارت امل وصبح سفر وغياب بحر نبحر على الدروب بحر وقدار مكتوبة بحر نبحر على دروبة بحر وقدار مكتوبة ومحديد ومحبوبة ولو سكنه بالأهداء ومحديد ومحبوبة ولو سكنه بالأهداء